في قناة الرحمة مع جنة الحياة نريد أن ندخل جنة الحياة نريد أن نحيا حياة الحياة فمن الناس من يعيش في هذه الدنيا وهو ميت وأخشى ما أخشاه أن يكون كذلك بين يدي الله إذا وقف بين يديه جل جلاله وتقدس أسماؤه ما شعر بسعادة في الدنيا ولن يشعر بسعادة في الآخرة فكما قال سلفنا إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وذكرت لكم بعبادة الصبر ندخل إلى جنة الحياة ونحيا حياة الحياة وتكلمت عن الصبر على قضاء الله وعن الصبر عن المعصية وأريد أن أتكلم على أعلى مراتب الصبر أتدرونا ما أعلى مراتب الصبر الصبر على طاعة الله والله العظيم لو أحدت قلوبنا طاعات ربنا سبحانه وتعالى ما وجد الإنسان الأنس الذي يأنس به وما وجد السعادة ولا اللذة ولا الحياة الطيبة إلا في طاعة رب العالمين حينما أحب النبي صلى الله عليه وسلم ربه كان عليه الصلاة والسلام يرى أن الصلاة قرة عين له تخيلوا إخواني وأخواتي يقف المصطفى عليه الصلاة والسلام بين يدي ربه إلى أن تتفطر قدماه إلى أن تتورم قدمات ففي حديث عجيب والله العظيم عجيب وتأملوا هذا الحديث وهو في الصحيح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي لربه وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقيم الليلة وإذا نام عن ليله عليه الصلاة والسلام يقضي في وقت الضحى صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وجد حذيفة رضي الله تعالى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يصلي لله فقال حذيفة رضوان الله تعالى عليه فقلت أصلي ركعتين بجوار النبي عليه الصلاة والسلام فوقف حظيفة بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي ركعتين فيقول حذيفة فبعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة الفاتحة شرع في قراءة سورة البقرة لو انا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام او انت اخي او انت اختاه وفي قيام لي يعني بعد كم سيركع الرسول عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة يقول حذيفة اسمع حذيفة قال قلت يركع بعد قراءة مئة آية لدي أقل شيء رأحذيفة رضي الله تعالى عنه قلت يركع بعد مائة آية يعني ما يقرب من ثلث الصورة سيقرأه النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى فقط بعد مائة آية نعم كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقف إلى الصلاة شعر باللذة شعر بطعم الطاعة أما نحن يا إخواني حينما ندخل ونفكر في أعمالنا وفي بيوتنا وطعامنا وشرابنا وملابسنا وهذه الأشياء مشعروا بثقل للصلاة ألم يقول رب العالمين في القرآن الكريم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة أي الصلاة على قول للمفسرين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين لأن الخاشع لا يشعر بثقل للصلاة ولا بأن الصلاة كبيرة إنما يا إخواني يشعر لا يحمل هم الدخول إلى الصلاة إنما يحمل هم الخروج لأن الصلاة صلة بينه وبين ربه يقف بين يدي رب العالمين جل جلاله حذيفة رضي الله عنه يقول قلت يركع بعد المئة آية دخل بالك من الكلام فتجاوزها رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني عد المئة آية فقال حذيفة يعني في نفسه وهو خلف النبي عليه الصلاة والسلام قلت يركع بعد أن يقرأ مئتي آية متين آية فتجاوزها النبي عليه الصلاة والسلام فقلت إذن يركع النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يختم صورة البقرة هذا في الركعة الأولى للنبي عليه الصلاة والسلام يقول حذيفة فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام صورة البقرة كاملة ثم شرع في قراءة صورة النساء في نفس الركعة حتى أنها صورة النساء عليه الصلاة والسلام ثم بعدها شرع النبي عليه الصلاة والسلام في صورة آل عمران يقرأها فقرأ المصطفى عليه الصلاة والسلام في ركعة واحدة فقط سورة البقرة وصورة النساء وسورة آل عمران يا الله وصورة آل عمران واحد يقول قيلة يعني النبي ده النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني ويا أخواتي لقد قام عثمان بن عفان رضي الله وتعالى عنه بالقرآن كله في ركعة واحدة من الليل نعم النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام لكن انظروا ماذا كانوا يصنعون بالطاع يا إخواني لن نحيا حياة الحياة ولم ندخل جنة الحياة إلا إذا أحببنا الطاعة كيف نحب الطاعة اعلم أنك واقف بين يدي ربك اعلم أنك بذلك تتقرب إلى ربك حينما تصوم تجوع لمن؟ وتعطش من أجل من تعطش من أجل من تحب وتجوع من أجل من تحب وتحج من أجل من تحب وتزكي من أجل من تحب نريد أن نستشعر هذا المعنى لندخل جنة الحياة لكن نصوم لأننا نعتدنا على الصيام ونحج لأننا نريد أن نحج ونخرج المال لأننا تعودنا على الكرم أو نحو هذا نريد أن نشعر أنفسنا بأننا نفعل ذلك قربة إلى الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم صبر في ركعة واحدة يقرأ سورة البقرة والنساء وعلى عمران نعم قرأ النساء قبل ألي عمران خذوا لكم يقول حذيفة والله ما ترك آية فيها نعيم إلا ووقف سأل الله نعيمها وما مر بآية فيها عذاب إلا ووقف ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من عذابها ألا يبقى كم أخذت الركعة دي من النبي عليه الصلاة والسلام لسه ده أنا ما حكش بقيت الركعة يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركوعا اسمع نحوا من قيامه يعني إيه نحوا من قيامه يعني قريبا من قيامه النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة البقرة والنساء وقال عمران فأدي إيه وبعدين يركع ركوعا طويلا قريبا من القيام خذ اللي جاية ثم قام أي من الركوع قياما نحوا من ركوع قريب من الركوع ثم سجد أقل من ركوع ثم جلس بين السجدتين وسجد الثانية أقل من الأولى أنا أريدكم أن تتأملوا كم أخذت الركعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هذا الصبر صبر على الطاعة أعلى أنواع الصبر أن يصبر الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى رضوان ربي مبتغاية وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي تبان <تصفيق> هقول لك على حاجة مع أننا ينبغي علينا أن نتأثب الرسول عليه الصلاة والسلام هجيب لك صحابة ربا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم وتأملوا لصبره على طاعة الله سبحانه وتعالى عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما والحديث قصي آل في ليلة بنائه في ليلة عرس زوجه أبو عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه من امرأة من يعني من أفضل نساء قريش وحينما دخل على امرأة في ليلة البناء أنا اريدك اخي أن تفكر في ليلة البناء ماذا يصنع الرجل أختاه في ليلة البناء ماذا تصنع المرأة اسمعوا ماذا صنع عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في ليلة بنائه في ليلة الدخلة كما يقولون حينما دخل على امراته اقتربت امراته منه بعد العشاء فقال رضي الله تعالى عنهما دعيني يعني الآن دعيني أصلي ركعتين لربه صلي ركعتين بعدين أنظر إليك في ليلة البناء ثم قال الله أكبر اسمعوا ماذا قال عبد الله بن عمرو والحديث في صحيح البخاري قال فأخذتني حلاوة القرآن خلاص بقى أخذتني حلاوة القرآن آية وراء آية وصورة بعد صورة قال لم أشعر بنفسي يعني وهو في الصلاة لم أشعر بنفسي إلا وهي تنادي خلفي يا عبد الله الفجر الفجر يعني ظل يصلي من بعد العشاء إلى قرابة الفجر ما هذا الصبر هؤلاء كانوا يتلذذون بالعبادات هؤلاء ما كانوا يستقلون العبادات هؤلاء طهر الله سبحانه وتعالى قلوبهم بالإيمان به وبالأعمال الصالحات وبالصبر عليها لن تدخل جنة الحياة ولن تعيش حياة الحياة إلا بالصبر على طاعة الله وأنت كذلك أختا وأنا كذلك أنا لا أقول لرجل في ليلة بناء افعل كما فعل عبد الله بن عمر إنما أنا أريد أن أقول هذا شاب وتزوج من امرأة يعني من سيدتي يعني نساء أو من, من نساء قريش الأفاضل وبالرغم من ذلك من شغل بالمرأة ولا في ليلة العرس ولا بشهوتي ووشاب ولا سبحان الله كيف تمكنت العبادة من قلبه بل كيف تمكنا محبة العبادة من قلبي كيف تمكنت المحبة من قلبي سبحان الله قال فقالت الفاجر الفاجر قال فتجاوزت في صلاتي وسلمت فلما نظرت إليها قلت ائتيني بكوز من الماء وقطعة من الخبز قطعة من الخبز يعني حتى كمان زهد في الطعام والشراب في ليلة البناء يعني احنا في ليلة البناء تجد اللحوم وتجد مش عارف إيش وذلك هؤلاء لا نحرم يا أخواني نحن لا نحرم أن يأكل الإنسان من طيبات ما أحل الله إنما أريد منكم أن تفرقوا بين أقوام عاشوا مع الله عاشوا مع العبادات وأقوام يعيشون في الملذات والشهوات لا إنما التي تبعدهم وتشغلهم عن رب الأرض والسماوات ثم يقول الواحد منهم أنا متضايق أنا مخنوق أنا لا أريد أن أعيش لست لي هدف أنا في الحضيض أنا في كذا أنت السبب أنت البعيد أمامك الطريق تعال لجنة الحياة تعال وادخل وعش حياة الحياة تعال لكي تتلذذ بحياتك الحقيقية الشباب الآن عش شبابك وعيش حياتك يصهر في المحرمات ويشرب المحرمات ويأكل المحرمات هل هذا هو الشباب؟ بالله عليك هل تشعر بالسعادة؟ أنا بسألك سؤالا أنت تشعر بالفعل بأنك سعيد يعني أنت صائم الآن تشعر بأنك سعيد أنت قائم وأنت تقرأ القرآن وأنت تفعل الذكر قالت يا حبد الله الفجر الفاجر فتجاوز وسلم وقال أريد كوبا من من الماء وقس وكسرة من الخبز وأكل كسرة الخبز وشرب كوبا الماء ثم انطلق ليوفي صلاة الفجر خلف الرسول عليه الصلاة والسلام صبر على الطاعة واحد واحد بيظن أنه إذا دخل في ليلة البناء يبقى لا يصلي لمدة أسبوع في المسجد لمدة أسبوع لا يصلي في المسجد انطلق عبد الله بن عمرو اللي يصلي خلف الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر وبعدما صلى الفجر انطلق إلى بيته فاقتربت منه زوجته فقال إني صائم يا الله يا إخواني أنا ما أقول لرجل في ليلة بناء عليك أن تقوم الليلة وعليك أن تصوم النهار وأن تترك حق المرأة لا أنا ما أقول بذلك إنما أريد أن أقول هؤلاء قوم أحب العبادة لدرجة أن نحبهم للعبادة أشغلهم عن الملذات وعن شهواتهم الدنيوية المباحة المباحة فماذا صنع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صامت بعد ما صلى المغرب وأكل وصلى العشاء اقتربت منهم رأتهم فقال دعيني أصلي ركعتين لربي حتى في اليوم الذي يليه ووقف يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى يقول عبد الله بن عمرو فأخذتني حلاوة القرآن يا الله أخذتني حلاوة القرآن ما شعر أو ما شعرت بنفسي إلا وهي تقول من خلفه يا عبد الله الفجر الفجر قال فتجاوزت في صلاتي وسلمت وقال كوب من الماء وكسر من الخبز ثلاثة أيام يفعل عبد الله بن عمر هذه الفعلة وما اقترب من مراعته حتى جاء أبوه عمرو بن العاص فطرق الباب ففتحت الزوجة فسأل عن حال ولدي مع فقالت نعم العبد عبد الله لا يعرف لنا فراش ولم يكشف لنا كنفا يعني سترا فعلم أنها, أنها تشتكي ففي بعض الروايات عض ولده من الغيظ علي عض ولده يعني من العلماء من يقول عض ولده يعني تكلم كلاما قاسيا له واشتكاه للرسول صلى الله عليه وسلم فالنبه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى عبد الله بن عمرو قال ما لك يا عبد الله سم ثلاثة أيام من كل شهر فقال عبد الله بن عمرو بي قوة يا رسول الله هكذا نستبل الشباب فقال يا عبد الله صم يومي الاثنين والخميس قال بي قوة يا رسول الله قال صم يوما وأفطر يوما قال بي قوة يا رسول الله قال لا الأفضل من ذلك صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم إن لزوجك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حق وكذا عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما وهو سوم يوما ويفطر يوما حتى تعد فكان يصوم خمسة عشر يوما متواصلة ويفطر خمسة عشر يوما ويقول يا ليتني أخذ برقصة الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هذا الكلام يدل على إيه يا يدل على أنهم يصبرون على الطاعة الواحد الآن ينزل يصلي الترويح بجزء ما في مسجد الله أكبر طول الشيخ مش قادر يصلي أقرب مسجد أنا عندي مسجد بقى بيصلي بإيه يعني لا بقاية واحدة الله أكبر بعد الفاتحة والعاصر الله أكبر بعد الفاتحة إن الإنسان الذي في الله أكبر الله ده هيدخل جنة الحياة أنا متكلمش لأنا على صحة صلاة ولا بطلال صلاة لكن هل هذا سيشعر بحياة الحياة ويعيش حياة الحياة ويدخل جنة الحياة ليس عندنا صبر على الطاعة يعني كنا نقول أذكار النوم لماذا أهملت أن أذكار النوم حينما تنام لماذا أهملت أن تنام على وضوء ما عندنا صبر على المداومة على الطاعة كنت تقول أذكار الصباح والمساء وكنت تذكرين أذكار الصباح والمساء فين الصبر أين صبرنا على الطاعة ربنا سبحانه وتعالى كنت تقرأ ثلاثة أجزاء كل يوم أين هذه الأجزاء سبحان الله في أول رمضان ثلاثة أجزاء والآن الآن كنت تصلي مع الناس وتذهب تظلي في البيت الآن فيش عندنا صبر على الطاعة بل مع أول فجر شوال انظر للناس ماذا يصنعون لذلك إخواني وأخواتي من أراد أن يدخل جنة الحياة وأن يعيش حياة الحياة ينبغي عليه أن يصبر على طاعة الله على ذكره على الصلاة ويصبر ويداوم ويقول أريد أن يطهر ربي قلبي بالمداومة على الطاعة بالمداومة على الذكر بالمداومة على الاستغفار الان الانسان لو راح عند طبيب يقول له خذ هذا الدواء مرتين مثلا في اليوم ولمدة اسبوع او عشرة ايام واعرض نفسك علي بعد ذلك ومثل هذه الاشياء انت مش من الاولها مع انك تشعر بلذة في العبادة اذا خشعت وابقنت واضب وبعد ذلك ستشعر بانك دخلت جنة الحياة وعشت حياة الحياة اسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإيكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنًا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم السلام الله عليكم ورحمته وبركاته رضوان ربي مبتغايا وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل